وكل هذه النمزات في هذه الأنواع السبعة التسهيل فيها بين بين على المذهب القياسي على المذهب القياسي فكل ما تكلمنا عنه الآن كان على المذهب القياسي قال الناظم بعد ذلك ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلة أي أن هشاما يقف على الهمز المتطرف مثل ما يقف حمزة تماما ويحدث فيه كل التغييرات التي يحدثها حمزة عند الوقف من إبدال ونقل وإسقاط وإدغام أما إذا كانت الهمزة في وسط الكلمة فليس لهشام خلاف ليس له إلا التحقيق مثل حفص يعني لا عن... ليس عنده خلاف جديد فإذا كانت همزة في وسط الكلمة يرويها هشام مثل حفص تماما قال بعد ذلك بعد ذلك الناظم ورئيا على إظهاره والدغامه وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم عند الوقف على كلمة احسن أثاثا ورئياء في سورة مريم بإبدال همزة ورئياء تبدى الياء ساكنة عند الوقف لحمزة تجوز فيها بعد ذلك وجهها الأول الإظهار نظرا لأن أصل هذه الياء همزة هكذا أحسن أثاثا ورئياء تخفيف الياء وهذا يعتبر إظهار الثاني الإضغام نظرا لالتقاء يا عيني أولى هما ساكنة الأولى في الثانية فيكون من باب الإضغام الصغير هكذا أحسن أثاثا ورية وهذان وجهان جائزان كذلك في كلمات تؤوي وتؤويه والرؤية فنقف على كلمة تؤوي هذا الكلام لحمزة كله عند الوقت هكذا يقف تؤوي بالتخفيف أو تؤوي بالتشديد فالتخفيف معناه الإظهار والتشجيد معناه الإضغام ولذلك قال ورئيا على إظهاره والدغامه فهذه الكلمات تأخذ حكم كلمة رئيا فذلك فهو فصيلته التي توويه, توويه, توويه قد صدقة الرؤية الرؤيا الرؤية الرؤيا نعم وقاله وبعض بكسر الها لياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم عند أي إذا وقفت على كلمة أمبئهم وكلمة نبئهم كلمة أمبئهم في صوت البقرة وكلمة نبئ ونبئهم في صوت الحجر والقمر والقمر بإدل الهمزة ساكنة مدنية بعدها فنها بعدها يجوز في هذه التي بعد الهمزة وجهها ها أولا ضم اله ابقاء اله مضبوما كما هي نظرا لكون الياء الموجودة الآن كانت أصلاها همزة ساكنة فيقف حمزة أنبيهم ولبيهم بضم الهاء حتى بعد إدال الهمزة يعني وهذا مذهب أبيل الفتح فارس عن حمزة المذهب الثاني أو القول الثاني تسر الهاء نظرا لكونها سبقت بياء مادية فتقف عليها أنبيهم وهذا مذهب أبيل الحسن طاهر بن غلبون نظرا لكون الهاء سبقت بياء مدية فتكسر عن بيهم لا والوجهان صحيحا قال بعد ذلك الناظم وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا ففي اليا يلي والواوي والحجس رسموه أخبر الناظم أن بعض أهل الأداء من المغاربة مثل مكي ابن أبي طالب وفارس بن أحمد والحافظ أبي عمرو الزاني والإمام الشاطري نقل عن حمزة أنه كان يتبع رسم النصحف العثماني في حالة الوطف فإذا رسمت الهمزة ياء وقف عليها بالياء وإذا رسمت الهمزة واو وقف عليها بالواو وما لم ترسم فيه للهمزة صورة وقف عليها بالحمز ولم يذكر الناظم نوع الهمزة التي تكتب على ألف لأن تخفيفها تخفيف الهمزة التي تكتب على الألف لا يخرج عن رسم العثماني فهي إما أن تبدأ الألف النحو تقرى عند الوقف إن نشى وإما أن تسهل بين الهمزة والألف نحن سالة تلذى وعلى كلتا الحالتين يكون تخفيفها موافقا للرسم العثماني ولذلك لم يشر إليه النحن لا ويجب أن يعلم أنه ليس المقصود لهذا المذهب مذهب الوقف على الرسم العثماني أن كل همزة الرسمة يأت نقف عليها بالياء ولا كل همزة رسمت واو نقف عليها بالواو. ولا كل همزة لم ترسم لها صورة نقف عليها بالحذ لا. وإنما أمر موقوف على السماع بصحة النقل وثبوت الرّواية والتنقي. فمثلا كلمة أناموكم رسمت الهمزة فيها على واو لكن لا يصح الوقف عليها بالواو. وكلمة خائفين رسمت الهمزة على ياء ولا يصح الوقف عليها بالياء. وكلمة جاؤكم لم ترسم لها صورة وإنما كتبت على السطر. ومع ذلك لا يصح الوقف عليها بالحذر لأنه لم يثبت ذلك عن أحد من أئمة القراءات أنه وقف عليها هاتنا. كتاب انتهى من كتاب الوافي في شرح الشاطبي يعني هذا الكلام نقلا من كتاب الوافي في شرح الشاطبي وأذكر بعض الكلمات التي يقف عليها حمزة على حسب ما رسمت في المصحف لنأخذ مثالا ونموذجا لكيفية الوقف عليها مثلا الكلام التي رسمت فيها الهمزة على واو واتفق على رسمها بالواو في المصاحف كلمة فيكم شركاء هي رسمت في المصاحف الكلمات بالواو في 13 كلمة أو 13 كلمة اتفق عليها بالهمزة أن مرسومة بالواو ولكن نذكر منها مثالا واحدا زعمتم أنهم فيكم شركاء نقف عليها الحمزة شركاء شركاء بالواو الساكنة هذا على المذهب الرسمي هذا مثال للهمزة التي رسمت على وا ونأخذ مثال آخر نأخذ مثالا آخر للكلمة للهمزة التي رسمت علي ونقف عليها بالياء لحمز هكذا آه. أن أبدله من تلقائي بدل تلقائي نفسي يقف عليها حمزة تلقائي هذا على المثد الرسمي نعم ناخذ مثال للهمزه التي لم ترسم لها صوره فمثلا كلمه مستهزئون واخواتها مالئون لم ترسم لها صوره فنقف عليها تستهزئون بالحج وتكون فمالئون فمالون. لا. لأنها لأن لم ترسم لها صورة يعني معنى لم ترسم لها صورة لم تكتب على واو ولم تكتب على قال والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بيائل وعنه الواو في عكسه أي أن الأخفش النحو كان يبدل الهمزة المضمومة الواقعة بعد كسر ياء خالصة الهمزة المضمومة الواقعة بعد كسر يبدلها الأخفش ياء خالصة عن حمزة فلأنه لم يأتي بها وإنما رواها عن قراءة حمزة سنقرئك يقف عليها حمزة سانو هذا على إيه على المذا باللحوي لو اللحو ألا رواه الخاطئون يقف عليها حمزة الخاطئون مستهزئون يقف عليها حمزة مستهزئون وإذا جاءت الهمزة مكسورة بعد ضم أدلها وهذا ما قول الناظم ونخفش بعض الكسر الذضم أدله ف... مثل سانو كريوك جاءت الهمزة مضمومة بعد كسر فيبدلها سانو الخاطئون كانت مضمومة ومسبوقة بكثف ابدلها يا لأن الاِبدال يكون من جنس حركة ما قبل الهنزة نعم قوله وعنه الواو في عكسه يعني إذا جاءت الهنزة مكسورة قبلها ضم لأنها تبدل الواو لأنها تبدل من جنس حركة ما قبلها هكذا ثم سؤل الفتنة يقف عليها ثم سؤل وإذا المؤولة سؤلت يقف عليها وإذا المؤولة سؤلت نعم وقول النظم ومن حكى فيهما كاليا وكالواوي أعضل أي من قال بتسهيل الهمزة المضمومة بعد كسر في نح... في مستاذئون ونحوها بين الهمزة والياء وتسهيل الهمزة المكسورة بعد ضم في نحو سئلة بين الهمزة والواو قد أتى بمشكل وأمر معضل لا يمكن تحققه لأنه من المعروف أن تسهيل الهمزة يكون بينها وبين الحرف الذي تشكلت منه حركتها فالمكسورة تسهل بين الهمزة والياء والمضمومة تساعد بين الهمزة والواو والمفتوحة بين الهمزة والآلف وإنما ينظر إلى ما قبل الهمزة في حالة الإبدال في حالة إبدال الهمزة تبدل من جنس حركة ما قبلها أما في حالة تسهيلها فتكون بين الهمزة وبين الحركة التي تشكلت منه هي وليس اللي قبلها. لا ولذلك قال الناظم ومن حكى فيهما كاليا وكالواو أعضل أي أتى بأمر معضل ولا يمكن تحققه قال بعد ذلك ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيلة وأخمنة وأرد عن حمزة أنه كان يقف على الكلمات التي أتت فيها الهمزة مظلومة بعد كسر ولم ترسم لها صورة في المصحف نحو مستهزئون ثمالئون الخاطئون أنه كان يقف عليها بالحذف كما قلت كما ذكرت سابقا ويظن ما قبلها والشاهد هنا أنه يضم ما قبلها يحذف الهمزه وينقل حركتها إلى ما قبلها كان قبلها مكسورا فيضم فمستهزئون صارت مستهزون الخاطئون صارت الخاطون فمالئون صارت فمالون وقالوا وكسر قبل قيل وأخمل أي من قال بحذف الهمزه في السابقة وإن قال ما قبلها مكسورا بعد حذفها كما كان قبل حذف الهمزه. تقولوا هذا غير صحيح قياسا ورواية ولذلك أشار النظم إلى هذا القول بالإحمال أي الترك ولا يمكن تحققه ما إذا حذفت الحمزة المضمومة والتي كان قبلها كسر فلا بد أن يضم الكسر مناسبا للواو أو الجمع التي أتت بعد الحرف الذي كان مكسورا فيضم الأجلها فمستهزئون بعدما نحذف الحمزة لابد أن نضم الزاي لأنها أتت بعد الوا نقول مستهزؤون بضم الزاي لمناسبة واو الجماعة التي أدت بعدها كذلك كلمة فمالئون بد من ضم اللام بعد حرف الهمزة هكذا فمالون كلمة الخاطئون لابد من ضم الطاء الخاطون بعد حرف الهمزة لمناسبة الضم لوو الجماعة هذه نحو الخاطئون فمالئون متكئون فيها ثلاثة أوجه لحمز عند الوقت أولا التسهيل أي تسهيل همزة بينها وبين الواو مستاذيون على المذهب القياسي الثاني إبدالهها يعني خالصة على المذهب الأخرج النحوي نستهزيون الثالث حذف الهمزة وضم ما قبلها على المذهب الرسمي أي لأنها لم ترسم لها صورة في المصحف هكذا مستهزون. أما لفظ الخاطئين فيوقف عليه بوجهين لأنه لم يأتي فيه وعو ويقف عليه على المذهب القياسي بالتسهيل الخاطين تسهيل الهمزة بينها وبين la المذهب على المذهب الرسمي يقف عليها بالحذف الخاطئين فأنا نعلم الله لها الصورة المصحف وبعد أن ذكر الناظذ رحمه الله أنواع تغيير الهمز على المذهب القياسي والمذهب الرسمي والمذهب النحوي وبيّن أحوالها جميعا سواء المتوسط منها والمتطرف انتقل يتكلم عن حكم الهمز المتوسط بزائد فقال وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملاء كما ها ويا واللام والبا ونحوها ولا مات تعريف لمن قد تأمنا ذكر الناظم في هذين البيتين حكم الهمز المتوسط بدخول أحد الحروف الزوائر على أول كلمة فيجوز فيه وجهان عند الوقف الحمزة الأول التسهيل وهو مذهب الفتح فارس عن حمزه لتوسط الهمز بدخول حرف زائد عليه فصار متوسطا الثاني التحقيق وهو مثلا أبي الحسن طاهر بن غلبون عن حمزة لكون الهمز واقعا على أول الكلمة ولاعتذاره بالحرف الزائد ملاحظة هامة إذا كان القارئ يقرأ بالسكت على الساكن المفصول ووقف على الهمز المترصب بنحو المترصب بزائد وقف على الهمز المترصب بزائد نحو ذلكم أزكي لكم وأظهر أو على كلام حمزة ذلكم أزكي لكم وأظهر إذا كنت تقرأ السكت على الساكن المفصول وطبعا معروف السكت على الساكن المفصول يكون لخلف فإذا وقفت على الهمز المتوسط بزايد هكذا ذلكم أزكي لكم ويطهر فينبغي أن نقف بالتسهيل فقط ولا يأتي بوجه التحقيق لأن أبا فتح فارس الذي روى السكت على الساكن المفصول هو الذي روى التسهيل في المتوسط بزائد، أما إذا كان القارئ يقرأ بترك السكت في الوجه الثاني لخلف يجوز له لخلاف وخلت قولنا حلاً بترك السكت أما خلاف بخلاف فهيجوز له عند الوقف على المتوسط بزايد التحقيق والتسهيل هكذا ذلكم أزكي لكم وأطهر هذا التحقيق والتسهيل ذلكم أزكي لكم وأطهر كما ذكره فضيئة الشيخ علي محمد الضباعة رحمه الله في كتابه إرشاد المريد حروف الزواعد التي دخلت على عمز جعلته متوسطا هي قال منها الن... قال عنها الناظم كما ها جاء أتى بأمثلة فقط الكاب في التشبيه كما ها يعني ها التنبيه نحو ها أنتم يقف عليها حمزة بالتسهيل مع المدى والقص ها أنتم والقص ها أنتم هذا وجه التسهيل أم وله كذلك التحقيق ها أنتم كما ها ويا يعني يا النداء نحو يا آدم هذا تسهيل مع المد يا آدم التسهيل مع القصر أو التحقيق مع المد يا آدم كما ها ويا واللام أي لام الابتداء لأن لأنتم هذا وجه التسهيل أو لأنتم بالتحقيق والباء الباء حرف جر بي... آه هنا الباء مكسورة والهمزة كلها مفتوحة فيأتي فيها التحقيق والإدالية يكون هذا التحقيق أو بيأيكم لأن النظم قال عن الهمزة المفتوحة بعد كسر ويسمع بعد الكسر والضم عمزه ولده فتحيه ياء وهو محوله فإذا كانت مفتوحة بعد كسر فعند الوقف عليها تبدى لياء طبعا إذا كانت متوسطة بزائد أما إذا كانت متوسطة أصلية فيوقف عليها بإبدالها ياء قولا واحدا أما المتوسطة بزايد فيكون فيها الإبدال ياء أو تحقيقها نعم ونحوها كما ها ويا واللال والبا ونحوها أي نحو هذه الحروف فنكمل الحروف التي جاءت في بداية الكلمات ووسط اله ووسطت الهمزة بالزايد بعدها الهمزة نحو أنتم يقف عليها حمزة أنتم بالتسهيل أو أنتم بالتحقيق السين نح سأصرف بالتحقيق أو سأصرف بالتسهيل الكاف نح كأنهم هذا تسهيل أو كأنهم الفاء نح فاتوهن هذا تسهيل أو فاتوهن الواو نح وانتم هذا تسهيل أو وأنتم هذا تحقيق و قال ولا مات تعريف لمن قد تأمل ولا مات تعريف قد تأمله أي لام التعريف نحو الآخرة الأولى الأنهار فيوقف على هذه الكلمات وما مثلاها بالنقل أو السكت كما مر تفصيله في باب نقل حركة الحمزه إلى ساكت قبلها فنقف لحمزة الآخرة هذا ناق أو الآخرة أما كلمة هاء أم هؤم ها قرآو كتارية في سورة الحاقة فليست الهاء فيها للتنبيه وإنما هاء من أصل الكلمة فتكون من باب المد المتصل والحمزة فيها عند الوقف التسهيل مع المد والقص هكذا هاهم هاهم نعم وإذا وقفنا على كلمة وأمر فأتنا فأو الذي اتمنى يا صالح أتنا ففي هذه الكلمات عند الوقف الحمزة وجهان الدال من جنس حركة ما قبلها هكذا وأمر فاتنا فاو الذي تمن يا صالح تمنى إلى الى الهداتنا يقول ذلي او التحقيق مثل ما نقرا لحفص فامر فاتنا فاو الذي اتمن وهذا قال بعد ذلك واشمم ورم في ما سوى متب واشمم ورم في ما سوى متبدل بها حرف مد وعرف الباب محفنة أيش من مرم أيها القارئ في جميع أنواع الهمز المتطرف المخفف بأنواع التخفيف إذا تحقق فيه شروط الرون والإشمال ما لم تبدل الهمزة فيه حرف مد أو ما لم تبدل الهمزة فيه حرف مد حرف مد فإذا وقفت عليها بإبدال بإبدالها حرف مد نحو اقرأ, اقرأ. نبئ نبي شاطئ شاطئ يشاء, يشاء. يشاء. تفتأ تفت فلا رومة ولا إشمال. إذا وقفت بالإبدال فلا رومة ولا إشمال. وعند الوقف على نحو يوم يفر المر إذا لكم فيها دف فلا نقل ولا من أحدهم مل الأرض مل. في الكلمات المذكورة وضع مثها ثلاثة أوجز. الأول النقل بعد النقل مع الإسكان هكذا. الوقف بالنقل مع الإسكان. يوم يفر المر لكم فيها دف فلا يقبل من أحدهم مل. الثاني الوقف بالنقل مع الإشمال. يوم يفر المر والاسماعيل مرا عن ضم الشفتين بلا صوت، لكم فيها دف ضم الشفتين. الثالث النق الوقف بالنقل مع الرام، الرام والاتيان بثلث حركة يسمع الق دون البعيد يوم هكذا، يوم يفر المر لكم فيها دف فلا يقمن أحدين ملو لا. وإذا كان الهمز مجرورا نحو بين المرء ففيه وجهان عند الوقف الأول أن نقل مع الإسكان هكذا بين المر الثاني أن نقل مع, مع الروم المرء المرء وعند الوقف على نحو بريء والنسيء دريء ففي هذه الكلمة هم مثلا ثلاثة أوجه الأول إبدال ياء ثم أضغام الياء الأولى في الثانية مع الإسكان هكذا بريء النسيء الثاني إبدال الهمزياء ثم إضغام الأولى في الثانية مع إشمام والإشمام يرى ولا يسمع فلو بسلته الآن كأني نطقت بالأول الثالث إبدال الهمزياء ثم إضغام الأولى في الثانية مع الرؤم بريل بريل النسي النسي نعم أما الوقف على نحو الجزاء وشركاء ما نشاء وأخواتها فيها الأوجز التالي على المذهب القياسي تبدأ الهمز علفا مع القصر والتوسط والمد على المذهب القياسي نقف جزا جزا ثلاثة أوجز بدون همز وتسهل الروم مع المد والقصر هكذا جزا مع المد الأول جزاو جزاو شركاو شركاو نعم سيكون مجموع الأوجه خمسة إذا كانت الهمزة مرفوعة أو مجرورة نعم أما إذا كانت الهمزة منصوبة نحو أما اتخذ من دونه أولياء ففيها ثلاثة الأوجه فقط القصر والتوصف والطول ولا يدخلها التسهيل مع رب نعم أما الوقف على المذب الرسمي في كلمة الجزاء وشرطها وخلاطها ففيها الأوجه التالية تبدل هم زواون مع الطول والتوسط والقص هكذا جزاو أو هذا مع المنى. توسط جزاو مع القص حركتين جزاو مع سكون ثم مع الإشمام على الأوج الثلاثة نفس الأوج هذه يأتي فيها الإشمام ومعلوم أن الإشمام إشارة بدون صوت إشارة ضم الشفتين الشفتين بدون صوت فهو يرى ولا يسمع الإشمام يرى ولا يسمع ويأتي الروم على قصر فقط جزاو. جزاو مع الروم على قص فقط على إبدال الهمزة واو على المذهب الرسمي فيكون مجموعة أوجه الجائز على المذهب الرسمي سبعة وتقدمت في المذهب القياسي خمسة فيكون في كلمة جزاء وشركاء وما مثلها أي التي رسمت على واو إثنى عشر وجها خمسة على القياسي وسبعة على الرسمي وفي وفي لفظ من نبي بسورة الأنعام نقف على المذهب القياسي بإبدال الهمزة ألفا تبدل بقاء حركتين هكذا من نبي أو تسهل مع الروم من نبي من نبي نعم وعلى المذهب الرسمي تبدل ياء خلصها مع الإسكان والروم مع الإسكان من نبي من نبي أو مع الروم من نبي من نبي نعم وفي لفظ من تلقاء من تلقاء نفسي لما نقف على كلمة من, من, من تلقاء وما ما عند الوقف على المذهب الرسمي أو الأول على المذهب القياسي تبدأ الهمز ألفا بعد القصر والتوسط والمد هكذا من تلقاء هذا قصر من تلقاء توسط من تلقاء مد ثلاثة أوجه بدون همز وتساءل بالروم مع المد والقصر هكذا من تلقاء هذا مع المد من تلقاي فتكون الأوجة الخمسة على المثل القياسي أما على المثل الرسمي تبدأ بالهمزة يا أنساكنة مع الطول والتوسط والقصر هكذا من تلقاي هذا مع المد بعده مع التوسط من تلقاي مع القصر من تلقاي ويأتي الروم على القصر من تلقاي من تلقاي لا. فتكون الأوجه أربعة على مذب الرسمي وخمسة على مذب القياسي فيكون فيها تسعة أوجه انتهى من كتاب إرشاد المريض نعم. قال بعد ذلك وما مع معنى قوله وهنا قبل أن نتكلم عن الحكم الجديد تنبيه هذه الأوجه في الهمز المتطرف وما فيها من إبدال وتسهيل ووقف على مذب الرسمي ووقف على مذب القياسي لحمزة عند الوقف يتفق فيها معه هشام في كل أحوالها كل ما يفعله حمزة في الهمزة المتطرف يتفق فيه معه هشام نعم والباب في تحقيق الهمز قوله وعرف الباب المحفلة أيعرف باب وقف حمزة وهشام على الهمز حال تكون الباب موضعا لأنواع الهمز المخفف قال بعد ذلك وماوا أصلي تسكن قبله أو الياف عن بعض بالإضغام حمينه أي أن الهمز الذي يأتي قبله واو ساكنه اصليه نحو السوء السوء لتنوء او ياء أصلية أو يا ساكن أصلية. نحو سيئة شيء شيئا ففيه عند الوقف وجهان ولو أنني تكلمت عنه فيما تقدم ولكن لأنه النظم ذكره هنا فنتكلم على شرح البيت نعم أولاً النقل ونأخذ من قول الناظم وحرك به ما قبله ومتسكلاً ففيه النقل السوء السوا نعم تصير بدل ما يكون مادة منفصل إلى يصير مادة طبيع السوا السو السو تبسو لتنو لتنو سيت سيت شيء شيء شيء شيء شيء شي. شي. شي. شي. هذا النقل الثاني الإبدال لأن الناظم قال وما هو الأصلي متسكلا قبله أو اليا فعن بعض بنضغام حملة يعني بعض هذا الإدلاء بالضغام معناه أن فيه بعض آخر لهم وجه آخر والوجه الآخر لا من قول الناظم وحرك به ما قبله متسكلا فيكون فيه الناق البدل مع الضغام هكذا السوء يقف على حمزة السوء مع الإملاء طبعا لو لو لو نسيت أن أقول إملاء فيه في حال الناق السو السو بتشجيل الواو لتنو لتنو سيئة, سيئة شيء شيء شيئ شيئة شيئة قوله وما قبله التحريك أو ألف, أو ألف محرقا طرفا فالبعض بالرغم سهلا سهلا بين لنا النظم في هذا البيت أن الهمزة إذا كانت آخر الكلمة متحركة وقبلها متحرك نحو يبدي فهذا الحمزة يبدي لكل امرئ لكل امرئ تفتأ تفتأ أو قبلها ألف نحو يشاء من السماء السفهاء أنه يجوز فيها عند الوقف الروم بالتسهيل إذا كان الهمز مرمومة أو مكسورة ويجوز فيه الوقف بالإدال وعلى وجه الإدال لا يجوز الروم ولا الإشماك يعني إذا وقفت على كذلك يبدئ إذا أردت أن تأتي بالروم لابد من التسهيل فتقول يبدي مثلا لكل مريء لكل مريء تفتاو إذا وقفت بالإدل فلا تأتي بروم ولا إشمار يبدأ لكل أمري تفتا نعم كذلك كلمة يشاء وما مثلا نقف عليها بالإدل يشاء إذا أردنا أن نأتي بالروم لابد من بالتسيل يشاء يشاء وهكذا قال بعد ذلك فمن لم يرم ما تد محضن سكونه الحكم بطهان فقد شذ مغلا أي ملّم من, من أهل أداء في شيء مما جاز رومه وهو كل ما قبله ساكن غير ألف وظن سكونه محذر لا شائبة في لا شائبة روم فيه وألحق المضموم والمقسور بالمفتوح فعدم جواز الروم فلم يروا نح في كلمة يوم ينظر المرء وأن الله يحول بين المرء فمنع الروم في المضموم والمكسور كما منعه في كلمة الخذف فقد شذ مذهبه وأوغل في الشذوذ لأن مذهب حمزة الروم والإشمام فيما يجد فيه الروم والإشمام قال بعد ذلك وفي الهمز الحاء وعند نحاته يضيء سنة كلما سودأ ليالا أي في تخفيف الهمز طرق كثيرة سوى ما ذكر وعند النحات يضيء سنة ذلك الهمز ويعرف كلما سود وأظلم عند غيرهم حال كونه شديد الظلمه خفي المعرفة انتهى من كتاب إرشاد المريد لشيخ الضباع رحمه الله تعالى